فخلقنا المضغة عظاماً، فكسونا العظام لحماً، ثم أنشأناه خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون،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 انه في الارض واننا على ذهب به لقادرون فان لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة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 امرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم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 آخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشرا مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من تشربون وَلَا إِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِيدُكُمْ أَمَّا أنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ مَا تُوعَدُونَ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 كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 فتقطّع أمرهم بينهم زُبُرًا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدّهم به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 والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون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 فَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ الرَّسُولَ فَهُمْ لَهُمْ كِرَانٌ أَمْ يَقُولُونَ بِإِجْنَانٍ بَلْ جَاءَ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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر إلا لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم باباً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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنت اصحافون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون متخذ الله من ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل بِمَا بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون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 وَإِنَّا عَلَاهَنَّ أَن نُّريَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا بِلَّتِ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا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 فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون. قال خسأوا فيها, فيها. ولا تكلمون. إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمن. يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم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 لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم الا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله، فتعال الله الملك الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا مرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون